119. فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسيه 110. أفلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا ولقد قال لهم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 119. قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ظلوا ألا تتبعن أفعصيت أمري 110. قال يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل فلم ترق بقولي قال فما خضبك يا سامر قال بصرت بما لم يبصروه به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك وكذلك سوّلت لنفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس فإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن